إِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَلْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتوكم أسرار وإي أتوكم أسرار تفادوهم وهو محظم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل عليهم الله بكفرهم فقال لم ما يؤمنون